وَقَالَ اركبوا فيها باسم الله مجرا ومرسالا إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معسن يا بني اركب معنا يا بني ركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي فَفي ظُلَمٍ وَقُضِيَ لِلْمُرْ وَسَوَّتْ عَلَى الْجُودِ وَقِئْهُ لِبُعْدٍ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا دَانُوهُ وَبَغُوا فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلَنِّي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي من الخاسرين قيل يا لوح اهبط بسلام منا ودركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نذير. تِلْكَ مِنْهُمْ بَائِلُ غَيْرِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَلَ تَوْلَى قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا قَصْرًا نَّالَ الْعَاقِبَةَ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 فَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً لَّا قُوَّةَ لِمُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَتِنَا أَمْ قَوْلُكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِن أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا توفرون توكلت على الله ربي وربكم ما من با ربك إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغكم ما بَيْنكُمْ وَيَسْتَخْنِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ مُنَانَ نَجَّيْنَا هودا وَجَّنهُ ذَ وَالَّذنَ آمَنوا مَهُُ بَِحْمَةٍا وَلََجَّينَابُم مِنْ عَذاَابٍ غَلم وَتِن تَعَادُ جَخَذُوا بِآ ياتِ رَّم وَ فَوسُ لَ أمر كل جبار عنير وأتبعوا في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى تمود أخاهم صالحا